وكان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة ما إن مفاتحه لتنوء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 وَلَوْمَ كَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ, يقولون وَيْكَ أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لَوْلَا فسفينا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علو في الأرض ولا فساد والعاقبة للمتقين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 وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمه من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدن